الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا اله الا الله تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واخوانه وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد اني احبكم في الله واوصيكم ونفسي بتقوى الله واعيذكم بالله من جهد البلاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء ومن الادواء والاسقام والبلاء انه سميع مجيب الطريق الى الموت هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم اذا هي صرخه بل هي صيحه صرخه نذير وصيحه تحذير الان الماء ملوث الماء ملوث، والهواء ملوث، والأرض ملوثة، والأغذية ملوثة، أطعمة فاسدة، وأدوية مسرطنة، ونباتات ترش بمبيدات خطرة وضاره. الحقائق المفزعه التي يعلمها الجميع التي تفتك باليمنيين صباحا مساء على مرأى ومسمع من الجميع ثلاثمائة وثلاثون مليون حسب الاحصاءات للصحه العالميه يموتون من التلوث وإثنان وعشرون الفا سنويا من اليمن لتنال اليمن السعيد المرتبه الاولى في موت السرطان هنيئا لكم يا شعب اليمن العريق المرتبه الاولى من لوث البيئه من لوثها من اتى بعشرين صنف من المواد المسرطنه من الذي يرش المبيدات على النباتات بالمواد الخطرة والضارة الإنسان اليمني الذي قال الله عز وجل فيه واسمع لما يقول ربك الله يكلمك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 ولا بأس المهاد الذين تأخذهم العزة بالإثم هم عبيد الدينار لماذا يفعلون ذلك يريدون الربح يريدون الدرهم والدينار ومن العجيب إخوتاه أن آخر الدينار كلمة نار وآخر الدرهم كلمة هم وهؤلاء الذين ينتقلون بين النار والهم يقول فيه النبي المختار تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم لا يهمهم أن يروا طوابير مرضى السرطانات والالتهاب الكبدي والفشل الكلوي الذي لا يكاد أن يخلو منه بيت من بيوت اليمنيين ولا حول ولا قوة إلا بالله إنه الطريق إلى الموت نعم. نعم أيها الناس أريد أن أضعكم اليوم أمام مسؤولية كبيرة وخطيره كل واحد منكم عليه أن يضع هذه المسؤولية في أولاده في مطبخه في بيته في شارعه مع جيرانه وإلا فاني اخشى على نفسي واياكم من الهلاك هلاك الدارين ارسل الله عز وجل ملائكه الى قوم اعلن عليهم الهلاك فلما جاء الملائكه لتنفيذ امر الله جل جلاله وجدوا رجلا صالحا فعادوا الى الله سبحانه قالوا ان فيهم رجل صالح يا الله ان فيهم رجل صالح قال الله ابداوا به بهذا الرجل صاحب القران والصلاه والزهد والعباده ابداوا به يا ربنا تقول الملائكه لماذا قال لانه صالحا ولم يكن مصلحا ولا يكفي للانسان ان يكون صالحا بل عليه ان يكون مصلحا وإلا فإن العذاب يعم ويبدأ بالصالحين أيها الأحبة الإسلام دين النظافة علم الدنيا كل الدنيا علمهم أن النظافة من الإيمان وهذا ليس بحديث لكن المعنى صحيح اذا اراد الانسان ان يتعلم النظافه فعليه الا يدخل في دين الاسلام حتى يغتسل قبل الركن الركين قبل الشهاده قبل دخول الاسلام لا بد ان يتنظف لا بد ان يغتسل هذا عند الركن الأول من أركان الدين العظيم ثم إذا دخل في الإسلام فعليه أن يعلم أن الصلوات عمود الدين التي من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين لا تصح ابدا إلا بالنظافة والطهور الطهارة شرط في صحة الصلاة خمس مرات وكأنك على باب نهر جار هل يبقى من درنك شيء هل يبقى من أوساخك شيء لتتعلم أن الإسلام هو دين النظافة ثم لا تظن أن النظافة هي النظافه الظاهريه وفقط فان الصيام ما شرع الا لتنظيف الجوارح عينك لا بد ان تكون نظيفه من النظر الحرام واذنك لا بد ان تكون نظيفه من السماع الحرام ولسانك ويدك ورجلك وبطنك كل جوارحك عند الصيام تعلمك النظافة وأرقى أرقى أنواع النظافة على الإطلاق أن تكون نظيف القلب أن تكون نظيف القلب فتأتي الأموال التي يجمعها الناس من هنا وهناك فتأتي نظافتها وطهارتها باخراج الركن الركين الزكاة تطهير ونظافة للأموال اما إذا أتيت إلى الركن الخامس من أركان الإسلام وقد حملت بالذنوب الذنوب التي تحملها على كاهلك إذا ذهبت إلى حج بيت الحرام فإنك تتخلى عن القاذورات وصفها النبي هكذا أي الذنوب وصفها بالقاذورات فإنك تقتسل بالحج من القاذورات فتعود من الحج المبرور كيوم ولدتك أمك عقلك هذا العقل الذي كرمك الله عز وجل به لا بد أن يكون نظيفا فحرم الله عليك المسكرات حتى يبقى عقلك صحيحا وهكذا الأعراض عند الصحة الجنسية يحرم عليك الزنا واللواط حتى لا تدخل في الاجز والأمراض المستعصية الإسلام دين النظافة ولكن عار عار علينا أيها الأحبة أن نرى أن الإسلام في واد ونحن في واد آهن ثم آه وأنت ترى أن أول سورة أرسل بها النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله فيها بالنظافة يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك وثيابك فطهر والرجز فهجر المسلمون الأول الذين أخذوا بالإسلام العظيم من كل جوانبه زكاهم الله عند أول مسجد فقال الله فيه رجال يحبون أن يتطخضوا يحبون يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين تزكيه لهم من ربهم لينالوا محبه الله الابديه حيث يدعوهم رب العزه والجلال على كل الملا اين المتحابون بجلالي فياتون طاهري القلوب والاجساد وانت تستيقظ من النوم لابد ان تتعلم النظافه مع اول لحظات يومك قبل ان تفعل شيئا اخر فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل يده ثلاثا ويقوم أحد المتفلسفين ويقول وأين تذهب يدي؟ أنا لا أعمل بهذا الحديث ويربط يديه كما يذكر اصحاب التراجم وينام مسرولا فيقوم والله يؤدبه ليكون في ذلك العبره والعظه يقوم اكرمكم الله ويده في دبره ليتعلم المسلم الادب مع تعاليم الاسلام العظيم ولما كان يسخر بعض المستشرقين من هذا العود المسواك قام عالم آل الماني كبير وطلب من صديقه السوداني ان ياتيه بهذه الاعواد فيعمل عليها بحثا فاتى له بها فقام بطحنها ثم بحث فيها وفحصها باقوى الاجهزه فوجد ان فيها ماده كالبنسلين تقضي على كل الفطريات هذا المسواك وهو مثل وان لتتعلم اننا علمنا الدنيا كلها النظافه والحضاره والطهاره وعار عار والله أن ترى اليابان لا يخرج شخص ذكر أو أنثى إلا ومعه أكياس مكتوب عليها أخلاق حسنة ليضع فيها ما يرى وعامل النظافة راتبه ثمانية آلاف دولار أعلى الرواتب ولا يسمينه ولا يسمونه بالاسماء القذره بل احتراما وتعظيما للنظافه يسمونه مهندس الصحه انظر الى الرقي وهم ياخذون ذلك من روح ديننا وانت انت انت ترى يا اخواني الدجاج تصير كيلو وزن كيلو في أربعين يوم منذ أن تخرج من البيضة تصل إلى وزن كيلو في أربعين يوم بالهرمونات التي إذا أكلتها تتراكم في جسمك وتأتيك بالبلاوي. تاتيك بالامراض وكذلك البيض وحجث ولا حرج عن خضرواتنا وعن فاكهتنا وعن ادويتنا وعن طعامنا وعن شرابنا فانك تاكل مواد خطره وضاره ومسرطنه وكيماويه تلوث معها الهواء وتلوث معها الماء وتلوث معها الطعام وتلوث معها الشراب حتى صرنا نسير في طريقنا او اقصر الطرق الى الموت افلا نصرخ الا يحق يحق لنا النصيح ونحن والله نتالم وأنا قادم إليكم جئت استبق الخطأ والقمامات من أيماننا ومن شمائلنا تزين الشوارع استغفر الله تلوث الشوارع ولا حياء ولا نكير ولا رجل يقول اتقوا الله لا تأخذكم العزة بالإثم عند أبواب المساجد يا عباد الله وفي الطرقات وعند أبواب الجيران كيف تعرف أن هذا البلد راقياً كيف تعرف رقي الحي والمدينه ساجيبكم بعد الاستراحه قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ايها الاحبه اذا اردت ان تعرف رقي البلد فانظر الى طرقاتها فان الطريق يظهر لك معدن القوم ولذلك ما علاقه الايمان بالنظافه وخاصه الطريق الطريق الذي يشكو القاذورات والذي يشكو الأوساخ والذي يئن صباح مساء من قذاره اهله ومن يرمي فيه بما لا يذيق بمسلم روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى من الطريق ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان كم من حجر قلبت سيارة في الطريق أي والله سيارة تريد ان تتحاشى حجرا في الطريق فتصطدم فيموت خمسه اشخاص من المسؤول يا ترى من الجاني من القاتل حتى اولئك الذين ياكلون الخضروات والفاكهه يأخذ قشرة الموز فيرمي بها في الطريق ولا يهتم والله رجل شاب أكل موزة وأخذ القشرة ورمى بها في الطريق ولا يبالي فجاء شيخ كبير رجل عجوز فداس عليها فوقع على الارض فانكسر فخذه واصعب الكسور واسالوا الاطباء كسر الفخذ فاصيب ذلك الشيخ المسكين بكسر دائم واعاقه دائمه لماذا يا عباد الله لماذا لا نخاف الله لماذا لا نتق الله اما نعلم أن رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزجى التسليم لما مر بعذابات القبور مر برجل يعذب ما هي جريمته كان إذا بال أكرمكم الله لا يتنزه من البول فقط وهو لم يتعد الضرر إلا إلى نفسه لكن أول مرحلة من عذاب القبر أنه يضمه ويضغط عليه ويختلف مع الضمة اضلاعه ثم ماذا في صحيح الألباني رحمه الله أنه يكون معه في قبره في العذابات تسع وتسعون تنينا التنين تسعون حية الحية لها سبعه رؤوس تلسعه وتخدشه الى يوم القيامه والله لو رايت حيه الان على الارض بسبعه رؤوس لوليت منها فرارا كيف بحالك يا من لا تخاف الله ولا تتقي الله وانت في قبرك وحيدا فريدا تعذب هذا العذاب الاليم الى يوم القيامه وفي النار اول لفحه يلفح بها اهل النار ان تتنزل على وجوه الذين لا يستحيوا من الله انت الان تاخذ القمامه وترمي بها في الطريق وبجانب المسجد وعند ابواب الجيران ولا تتعلم الاداب المحمديه والاخلاق الإسلامية أنت لا تستحي من الله أول لفحة في النار ان تتنزل النار على وجوه الذين لا يستحيوا من الله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون لأنهم ظالمون وليس هذا فحسب بل تتساقط يتساقط الظالمون المعتدون على طرقات المسلمين يتساقطون في جهنم فيهوون فيها سبعون خريفا وننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يسقطون ويتساقطون افلا نخشى الله افلا نتق الله لا تاخذكم ايها المسلمون العزه بالاثم فان هذا اي الاوساخ والقذرات الطريق الى الموت افلا ناخذ بتعاليم ديننا وباخلاق نبينا حتى ننجو من هذا البلاء وهذه الامراض التي امتلأت بها المستشفيات والعيادات امراض لم تكن في اسلافنا لم تكن معهوده اذا ايها الاحبه هي صرخه نذير وهي صيحه تحذير لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد اللهم اني بلغت اللهم فشد اللهم اني بلغت اللهم فشد اللهم اني بلغت اللهم اللهم اصلحنا واصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين غير ظالين ولا مظلين وَآخِرُ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين